بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل محمد آل محمد كما على ابراهيم وعلى ال, وعلى آل كما ابراهيم كما باركت في العالمين حميد في وهذا رفع تكلم عن خمسة اشياء الأولى تفسير آية البر وما يستفاد منها والثانية محاسم الشرع الاسلامي في القصص والثالثة أداب الوصية والرابعة الصيام أدابنا وأحكام والخامس وحرمة الرشوة, الرشوة وحرمة أكلمان الكافر وغير المحام أما في أي في البر فالبر اسم الجامع لكل خير وذكر أنه ليس من البر التومي جهة المشرق أو المغرب ولكن البر القيام بأعماله وأولها التوحيد. التوحيد قصول الإيمان <تصفيق> من آمن بله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبينا مجوه الإنفاق وآت المال على خبيده القربى وليتامع المسلمين و, و ذاكر ذاكر اعتدى اصناف من الذين يشكو يوم مثل من السائلين هو الشقي المحتاج و, و بعد اتمام وجوه الانفاق اينا ايضا صور الصابرين الصبر في الباساء والضراء وحين الباس اي حين القتال ثم بينا بعد ذلك أن الله عزيز الله كتب وفرض على المعلمين القصاص والقصاص هو المساواة في القتل والجراحة القصاص هو المساواة في القتل والجراحة فبداية أن آية البرن آية جامعة جامعة لمعالي الإيمان والإسلام والإحسان يرد الله بها عز وجل على اتعاء اليهود والنصارى أنهم على البر لتوجههم إلى بيت المقدس فاليهود يزعمون أنهم على البر لأنهم يتوجهون إلى بيت المقدس والنصارى يزعمون أنهم على البر لأنهم يتوجهون إلى طلوع الشمس فبين الله أن الامر ليس كذلك ليس أن يولي وجهه قبل المشرب أو قبل المغرب ولكن البر هو أركان الإيمان والإسلام والإحسان والصلة إذن فالبر جامع لكل خير من الإيمان والإسلام والإحسان والصبر والشكر وغير ذلك ولذلك قرر من كان هؤلاء صفتهم أي في صفات البر هم الصادقون المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يستفاد من هذه الآية <سؤال> أن الاكتفاء ببعض أمور الدين دون بعض لا يعتبر صاحبه مؤمنا ولا ناجيا لقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتأثرون ببعض نستفاد أيضا, أيضا أيضا شأن الصلاة والزكاة نستفيد أيضا معرفة أركان الإيمان حيث قال الله ولكن القرى من آمن بالله يوم الآخر والملائجة والكتاب والنبيين هذه خمسة والركم السادس وهو الإيمان بالقدر جاء في آيات, في آيات أخر مثل قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر أيضاً نستفيد من هذه الآية أنها بيات وجوه فقال سبحانه وآت المال على حبي ذوي القرب واليتام والمساكين وبن السبيل والسائلين وفرقاء هذه وجوه للانفاق أفضلها الانفاق على ذوي القرب هو انفاق وصلة ثم اليتام أي سفقد عائل ثم المسكين الذي لهه الذي له عائل ولكن لا يجد ما يأكله ثم يقول السبيل الذي انقطع انقطع عن أهله وانقطع وطاع ماله في سفره والسائلين أي فقير المحتاج وفي الرقاب أي في فك الرقاب من العبيد أو من الأسر ثم بيّنت وجوب الوجوب الوفاء بالعهد والصادر فقال سبحانه والموفون بعهدهم إذا عهد والصادرين في البأساء والطباء وحين البأس أيضا نستفيد من آية البر أنها بيّنت أهمية صفتي الصدق والتقوى فلابد من تلبث بهذه المعاني لا ينفك عن الصدق والتقوى فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم التقوى ثم بعد ذلك تحدثت الآيات عن القصاص ومحاسن الشر الإسلامي في القصاص قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن محسن الشرح كان قديما يتجاوزون في هذا ويميزون فيجعلون عبدا له صبات العبيد لعبدين أخرين في قبيلة أخر أو يجعلون حر بحرين أو غير ذلك فبين الله المساواة فقال الحر بالحر والعبد بالعبد أيًا كانت مكانتهم وأيًا كانت وجاهتهم فالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن وفع له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف فهذه مشروعية التنازل للأخي لأخيه أي من القصاص يتنازل عن القصاص إلى الدية او الى العفر اما الذمي فلا يقتل المسلم بالذمي هذا شرعنا لا يقتل المسلم بالذمي للحديث لا يقتل مسلم بكافر وهذا مذهب الجمهور وذلك العدم تكافر الدمين فمن عُفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان اتباعهم, اتباعهم بالمعروف في طلب الدين فيه فيه فيه. وأداء العيب يحسن في دفعها دون مواطلة ولا نقصات إذن فالإخوة حتى موجودة في القصاص في القتل أيضا فلا تنفك ولا تهن ولا توهن عرع الأخوة من أجل معاص أو كباية وهذا فيه تليل عند علماء التوحيد أن القضل ليس هذه المعصية بكفر ولكنه كبير من الكبار العظيم الذي توعد الله أصل عنها بعضاء العقاب ومن يقتر مؤمنون متعمدًا فجزأوا جهنم خالدًا فيها غضبا والله عليه ولعنه عد له عذابا عظيمة لا شك أنه كبير عظيمة من الكبائر ولكنها لا تصل إلى الكفر إلا إذا استحل ذلك أي استحل القتل فالقتل حرمه الله عز وجل فإذا استحلوا فقد تكذاب الكتاب والسنة قال تعالى وإن طريفتان من اقتتلوا اقتتلوا وسماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا إذن هذا من محاسم الشر ذلك تخفيف من ربكم ورحمة نعم من محاسم شعينا أنه وسع المسألة في القصاص فجعل ولي الدم مخيرا فجعل ولي الدم مخيرا بين ثلاث إما العفل وإما الدية وإما القصاص أما اليهود فرض عليهم القصاص قال تعالى وَكَتَرْنَا عَلَيْهِمْ فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية حتى في تفسير قصة التقرة حدث القصاص تمام؟ فادرأتم فيها. فيها فالله أعزتنا بيّن أنه, أنه يقتل من قتل ذلك خلاص؟ يبقى إذا فرد اليهود من هذه القضية ليقضية القصص والقتال أنه عليهم قصص فقط أما النصارى فكان عليهم مجرية فقط اذا فمن اعتدى بعد ذلك اي بعد هذه التوسعه وهذا التخفيف والاختيار اعتدى له عذاب الالم ولكم في القصص حياه يا اول الالباب لكم في القصص حياه نعم ما اعظم تلك البلاغه كان حكماء العرب قديما في الجهرية يقولون القتل أمفى للقتل ولكن في أديل لم يقل ذلك قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألب ولكم في القصاص حياة لم يذكر القتل خاص قال ولكم في القصاص حياة ذكر القتل لا بلاغاً للقرآن حتى لا يكون هناك دعوه من قريب او اشاره لهذا المعنى معنى, معنى القتل وهذا في رب على اولئك الذين يتهمون الشريعه بانها شريعه باطل هؤلاء ليسوا الالباء ولم يتقوا الله ولكنهم تجرؤوا على على الدين فديننا كله تخفيف ورحمة أيضا محاسم أخرى لهذا الدين في الوصية قال تعالى كُتِب عليك إذا على حضر أحداكم الموت انترك خيرا ووصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ومن أسبة ذكر آية الاقتصاص علمنا يقينا أن القاتل عرضة للقتل والمفروض أن يوصي, يوصي في هذه الحالة قبل, قبل قتله. قتله فالمناسبة واضحة فكان في بادي الأمر الوصية للوالدين لما للوالدين والأقربين من سابق على الإنسان فقال إذا ترك خير الموصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ثم نسخت نسخت هذه الآية بآية المواريث يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء طاقة ثلاثتين فلهن ثلثة ما ترك إلى آخر الآية وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا وصية لوارث ونسخت وجوب الوصية إلى استحبابها لغير الورثة منسخة بوجوب الوصية إلى استحذاب الوصية ولكن لغير الورثة كما جاء في حديث سعر أنه لما ذكر ذلك للنبي بين له النبي بتدرب مما يدل على أن الوصية مستحبة وليست واجبة آدب الوصية تبدأ الوصية إذا وصل الإنسان بتقوى الله عز وجل قال تعالى لقوم الصين الذين اوتوا الكتاب من طرفكم اياكم ان اتقوا الله يبقى يبدا اول شيء بموصيه من يحث بتقوى الله تبارك وتعالى ولما قيل اوصنا قال اوصيكم بتقوى الله أيضاً من أعلى الوصية أن تكون لغير الورثة إن كان بالاً أن تكون لغير الورثة إلا أن يشاء الورثة إن رضي الورثة بلعب أيضاً أن تكون إلى الثلث والثلث كثير كما جاء في حديث سعر أن يكتب الوصية لحديث ما حقم رئم مسلم لو شيء لو شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده أيضا حرم التبديل الوصية بالزيادة والنقصان حدم أحد من الورصة أن يبدل الوصية سواء بتبديل بزيادة أو النقصان ايضا مشروعيه الصلح بين الموصي والموصى له عند خوف الاثم والخطا قال تعالى من خاف من موص و في روايه من موص جنفا او اثما جنف تعلم خطا واثما هو هو أي الخطأ هناك تعامد هناك خطأ فمن خاف من موص جرفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله أفرحه بعد ذلك في هذا الضبع تبدأ آيات الصيام والصيام مكتوب على هذه أمة و مفصلا مفصت في ثنايا كتب الفقه في كتاب الصيام وكذلك في كتب السنه الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اي فرض كما كتب على الذين من قبلكم اذا هناك صيام على الامم من قبلنا. قبلنا لعلكم تتقون أي حكمته والعلة من الصيام التقوى تحصيل التقوى أياما معلودة الله عجل حينما أمرك لذاك بأسمى صفة وأحب صفة ألا وهي صفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا و صفات المؤمن من المؤمنين اذا امر بامر ان يقول سمعنا واطعنا طيب, طيب, طيب اسمع فاي سمعت وعيت, وعيت اطع كتب عليك الخير من الذي كتبك الله. الله ومن صفات الله, الله. الرحمة, الرحمة, الرحمة, الرحمة, الرحمه ود, ود, ود, ود الله عزيلا صفاته كلها, كلها رحمة, رحمة وجود وعفو وكام فالله الذي كتب عليك الصيام, الصيام هو, هو رحيم, رحيم, رحيم يريدكم اليسر ولا يريدكم العسر يبقى لما يكتب, يكتب والذي يكتب, يكتب قد علمت يكتب صفته يكتب في كتابه وفي سمة نهي فيطمئن قلب وترضى لأن الذي يكتب هو أرحم الراحمين أرحم من الوالدة على ولدهم كتب عليك الصيام بل وبينا أنه كما كتب على الذين من قبلكم أي لستم في دعام من الأمم ولكن كتب على الذين من قبلكم إذا فأنتم أحقوا من هذه الأمم بالعبودية بالعبودية الله وطاعته لعلكم تتقون إذا كان لا يتريكم أن تجدوا ثمر من الصيام إلا التقوى فكفى فالتقوى خير زاد وخير عاقبة والعاقبة من التقيم فبؤسا لقوم الذين يعرفوا الصيام ويتجرى على الله وقد اصحى لهم ابدا أبدأناهم. الصيام, الصيام لغه لا تنسى عن شيء, عن شيء, شيء, شيء فهو هو صائم وكف الامساك عن الكلام صيام كما جاء يوكي. في سورة, سورة مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن, فلن أكلم اليوم, اليوم إنسية فيه فالصيام فيه لغة الإمساج أو الامتناع شرعاً الامتناع عن, عن المفتراب وهي الأكل والشراب, والشراب وغشيان, وغشيان النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فرضيته في شهر رمضان أي الزمن شهر رمضان والصيام يربي ملكة التقوى ويكفر الزنور ثم بيّن الله من الرحمة أنه أيام معددة يعني من وجود اللطف والخطاف والتيسير أي لا ليس هذا الصيام الشاق والدليل أنه أيام معدودات مع أنه أيام معدودات فقد رخصها الإفطار لمن شق عليه من المرقى والمسافرين قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى سبحان الله يجب علينا أن نحب ربنا من كل قلوبنا الذي فرض الشيء ثم يرخص إذا عرض على الإنسان العوارض من مرض وصفر وجهد ومشق وإيقان فعدة من أيام أخرى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أَيْ يَتَحَمَّلُونَهُ بِمَشَقَّةَ أي لا يقدرون على الصيام للمشقة الموجودة وهم أناس معينين كالشيخ الكبير والحامل والمرضى والمرضى المزمنين وولي ذلك أي الذي لا ينفق عنه هذا الأمر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُنُوا مَاذَا يَخَعُلُونَ فِدِيَتُمْ طَعَامُ مُسْكِينَ كل يوم يطلعون لهم طعام مُسْكِينَ ويبقوا في اليوم. من أوسط ما تطايمون أهلي أشوف تبتأكل إيه تمام؟ واتطلع عليه عن كل وقت فلو كان هناك رجل كبير مسين لا يقدر على الصيام أو, أو مريض مرضا مزمنا مرض مزمن. أي حامل وأمور ذو عليه السنوات بين حامل ورضاها فتطمع لكل يوم, يوم موسكي أيضا أي صيام يرب الشفقة بالنفس, بالنفس والغيب الصيام يعلمنا المساواة بين الأغنياء الفقراء يحس الصائم إن كان غنيا حينما يجوع فيحس بجوع في الآخرين أن هناك ناس آخرين لا يعلم حينما يجوع ويأخذه الجوع فحسب ان هناك في مناس دائما تايعيه في رمضان والصوائر ف يعلم المساواه بين الاغنياء والفقراء ويعودنا النظام الوحده الواحده في الطاعه وعامل الناس كلهم واحد في هذا الشكل من الفجر إلى المغرب كل يوم على قلب رجل واحد إذن يعلمنا في غير رمضان أن نكون مثل رمضان على وحدة وحدة واحدة متماسكة ثم يبيننا بعد ذلك فضل شهر رمضان فيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ففضل رمضان بإنزال القرآن فيه هذا القرآن هدى للناس إذن فالقرآن كتاب هدى وبينات من الهدى والفرقان علامات وآيات وضحات ترشد إلى الهداية والتفريق بين الحق والطاطر فمن شهد منكم هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن وحقه فليصوره إذن يستفادوا من آية الصيام وقوب صيام شهر رمضان ويستفاد أن الأصف في من أفطر في رمضان القضاء لقيت على أياما معدودات فمن كان منكم مهمة على السلام فائدة من ايامه أيام. بل اصل في ايه القضاء. القضاء لمن يقدر على ذلك خلاص. خلاص يريد الله بكم اليسر وهذه ارادة شرعية يريد بكم ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة أي عدة رمضان ثلاثون يوما أو تسع وعشرون يوما ولتكبروا الله أي حينما ينتهي رمضان وترون هلال العيد تكبروا تقولوا الله أكبر على ما هداتكم ولعلهم تشكرون إذن فمشروعية ليلة العيد ويومه شكرا لله تبارك وتعالى شكرا لله تبارك وتعالى ومن شكر الله أن تتحدث بنعمة الله عليه وأما بنعمة ربك فحد ثم يبين الله عزيزنا فائدة وقوع آية التعاة بين طيات آيات الصيام الله عزيزنا نحن نتكلم عن الصيام وفرضياته وبيان بعض أحكامه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعله يرشبوا الله عز وجل نبينا خاطئنا الدعاء في رمضان فإن الإنسان لا ينفك عن الدعاء في رمضان لأن في رمضان ما لا يكون في غيره تفتح فيه أبواب الجنان لك أبواب النيران وتوصد الشياطين يكون لك على الخير أعواع ثم ينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ثم انت في صومك رائحة طيبة أطيب عند الله من رائحة الناس والصوم لا عدل له. ويؤخذ من جميع أعمال بر كفارة إلا الصوم كل عمل بآدم له إلا الصوم فإنه لي فيمكث هكذا حتى توفي الله أجدنا به والصوم جنة إلى ويذلك من آياتي ومن فوائد, فوائد الصياح فليستجيبوا لي وليؤنوا بي لعلهم يرشدوا والعباد الوحيدة التي كان يسلم يلفت نظر الأمة على أنها أبطل التي تتعلق في صعود العمل إلى الله حينما يسأل عم يقول فيه ترفع الأعمال وأحب أن يرفع عمل إلى الله وأنا صائح حينما اسألوه عن الصيام وكافرة الصيام في شهر شعباء يقول ترفع الأعمال فيه إلى الله وأحب أن يرفع عمل إلى الله وأنا صائح يبقى يلفت لبرنا أن حينما يؤكد رفع العمل الصيام اجتهد في القرب لا يلف ينفط نظر اخر انه يجب علينا قبل رمضان وفي رمضان ان يناد يكون هناك احمال غير الصيام لأنه قال إيه؟ ترفع أعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إيه الله وأنا صعب فهل عملي والإيه؟ صعب تفين أعمال تاني الضغط نفسك تفص بيس من إيه؟ بالصيار لنفيش أعمال لا. لا أكثر من الأعمال في رمضان حتى يرفع عملك لله وأنت صائب وحيل لكم دائرة الصيام رفضوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن بشرهن أبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط قويط وخيط الأسود من الفجر هذه الآيات لا شك لا تبين سعة رحمة الله تبارك وتعالى فكان في بدايه فتره الصيام انهم انهم من الليل ولم ياكل ولم يشرب ولم يقرب ما حتى الليل حتى الليل الافيه كان كان الصيام يبتدي من النوم لا ده على الفاتح تمام اول ما يجي ينام كان بداية النوم بتاعبنا هو, هو بداية الصلاة كان نوم صار فإن أتى وأكل أو شرب أو أتى أهله بعد النوم فكان خرقا فاشد ذلك على الصحابة ثم إنه ناسا ناموا أتوا نساءهم وأخبروا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فأنزلوا الآية لأنهم وقعوا في المشقة شديدة لأنهم جامعوا بعد أن لاموا فهذه الآية أباحث لهم الطعام والشراء والجماع إلى الفتحة يقول الله وحيد لكم لانية الصيام الله فأثو إلى نسائكم الجماعة هن لباسون لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى فتوسعنا الله تبارك وتعالى تمام وبينا المرأة بالنسبة الغدر فقال هن لباس لكم أن يسترها وتستروا كأنهم يكونون ثوبا يستر الجسم وأعلمهم و... و... و... الله أنه علم منهم ما فعلوه من إتيال النساء ليلا بعد النوم قبل أن ينزل حكم الله فيه بالإباحة أو بالمنع. فكان ذلك منهم خيانة لأنفسهم تختانون أنفسكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ومن هذه التوبة أن أباح لكم وقال رفث نسائكم أي جماع نسائكم فالآن باشروا ما كتب الله لكم أي يريد الولد لأن الجماع ليكون إلا مجرد قضاء الشوى فلد والولد وحتد لهم الظر الذي يصومون فيه وهو النهار فقط من طروع الفجر إلى غروب الشمس قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأريض من خيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اللهم ولا تماشوهن وانتم معتكفون في المساجد تذكر الليل الصيام ثم ذكر الاعتكاف ما هو الاعتكاف, ما هو الاعتكاف؟ اعتكاف لوجود لزوم الشيء فبينا في المعتكفين انه يحرم عليهم ايضا مباشره النساء لا بنهار ولا بليل المعتكف, المعتكف, المعتكف, المعتكف لا يقرب راته يفرق لا بالنهار لا ولا بالليل, بالليل. تمام؟, تمام فلا يحل رجل هو معتكف أن يخرج من المسجد ويغشم راته وإن فعل أثم وفسد اعتكافه ووجب عليه القضاء ولا تباشئون أنتم عاكفون في المساجد وأخبرهم أن ما بينه لهم من الواجبات والمحرمات هي حدود الله فلا يحل القرب منها ولا تعديها قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيته للناس لعلهم يتقون يبا أول آية في الصيام قلع لكم تتقون وآخر آية في الصيام قلع لهم فاتقضوا صفة عظيمة يتحصلها المسلم من خلال الصير آخر آية في الربع تبين حرمة الرشوة وحرمة أكل مال الكفار أو الكافر غير المحارب قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتبعوا بها إلى الزكان لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لما قرى الله تعالى في الآية السابقة أنه يبين الناس أحكام ديني تلك حدود الله ليتقوه بفعل المأمور وترك المحظور فيستفادوا من الآيات السابقة حرمة أكل أموال الناس بالطاط أموال المسلمين خاصة فلا يحل المسلم أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفسه وذكر نوعا آخر وهو أشر أنواع عكل المال بالباطل وهو دفع إشواء القضاء وللحكام ليحكموا لهم بغير الحق فيورطهم القضاء في الحكم بغير الحق ويأكلوا أموال إخوانين في شهادة السوري واليمين الغموس الفاجرة والتي يحنف بها المرء قذبا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أي تعلمون حرمة ذلك فيحرموا أكل, مال فيحرموا أكل مال المسلم بغير حق سواء كان بصدقة أو برصب أو غش أو احتيال أو غذي ثاني أيضا يحرم الرشوة التي تدفع للحاكم ليحكم بها بغير الحق أو لغيره أيضا من مال الكافر غير المحارك كمال المسلم في الحرمة إلا أن مال المسلم أشد حرمة لحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ما العلاقة بين أكل أموال الناس والصيام؟ الصيام قلنا هو إيه؟ إمساك والإمساك عما يدخل بطن المحرمات وكذلك أيضاً أكل أموال الناس يجب أن تمسك عن أكل أموال الناس حتى لا يدخل بطنك شيئاً حراماً بعد ذلك, ذلك يقول الله عز وجل يسأل لك عن أهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر واتقى وقت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحوا وكأن الله عز وجل يدرج بنا في مباني, مباني الإسلام يتكلم, يتكلم عن الصلاة صلاة. ثم الصوم. الصوم ثم الزكاة ومعايير مع المال في الإسلام ثم, ثم يتكلم, يتكلم عن الحج فيقول ويسألونك عن الأهل قل هي مواقيته للناس والحج خلاصة هذا الموقع أنه مرة يتكلم مرة مرة مرة أولا مرة عن فائدة الشهور القمرية التقويم الهجري مهم جدا يبقى أول حاجة فوائد الشعور القمرية قمري. الثانية وجوب الجهاد. الجهاد الثالثة مع رفض عارف معرفة, معرفة مراتبه وآدابه الرابعة احترام الأشعر الحرم وهذه و... و... بعض و... و... المعاني في, هذه... و... و... في هذا الغرع الأهلة, الأهلة جامع حلاب وهو القمر في بداية ظهوره في الثلاثة أيام الأول قل هو مواقيت قل هي مواقيت مواقيت جمع المقاط وهو الوقت المحدد المعلوم للناس وقاتلوا حتى لا تكون فتنة فتنان شرك سقفتمون أي تمكنتم من قتالهم الشهر الحرام أي المحرم القتال فيه والأشهر الحرم أربع ثلاث متوليات واحد فرد فالمتوليات ذو القاعدة ذو الحجة المحرم ورجر المفرد احصرتم أي عاجز الحاج والمعتمر عن إثمام نصفه للعزر إما لخوف عدو أو مرى الهدف, الهدف هو الشاء أو, أو البقرة أو البعين, البعين التي تكون, تكون في, في الحج, الحج فوائد, فوائد الشهور القمرين يسألونك عن الأهلة فائدتها, فائدتها قل هي مواطيت للناس والحج أو الفائدة أنها فائدة تحدد مواعيد الاعمال كل هي مواعيد فيوقتون اعمالهم ومصالحهم وبيعهم واجلهم وديونهم ورجال يبقى دي ايه مواعيد يبقى اقول مثلا ايه انت قد قديت ايه دين من رجل إلى رجل يبقى مواقيت ايضا في العقود ايضا كذلك في المعاملات والمصالب ايضا في الثانية تعرفوا به عدة النساء تعرف به عدة النساء ودي امر خطيئ لان بعض الناس بيعتدون بالعدة بالاشفر الميلادين وفي هذا خطأ كبير, كبير ويوقع كبير في أمر فلحش ويمكن أن تصل المرأة إلى إنهاء زواجها أو عدتها مجايفة تكون ولا تعلم إذا أخذت بلايه بالأشهر من لديه فالمرأة التي مثلا يائسة أو جيل الحائط عدتها ثلاثة أشهر. اشهر. طب لو حسبناها بالايه? بالاشهر الملادي. هيبقى اللي حاجة ايه? تسعين يوم او واحد تسعين او اتنين وتسان. طب بتاع اشهر الهجرية عم ربما وصلت تسعين يوم. ممكن تسعة وتمانين? طب جيت في اليوم التمانية وتمانين او تسعة تمام? انتفى الثاني. ام جي في اليوم التسعين هو وعايز راجع امرأته. انو قالتها بتوشق ليه في المالديين. طيب لو راجع امرأته. يا صح? ما يصحش اصبحت ايه? بائنة. تمام? ما ينفعش ترجع له. الا دعابته مع رجالة تانية زكاة راجعة ولا ولا تانية. وزكاة ثالثة لها حرامت ايه? انكحة زوجين غير. تمام? يبقى من فوال شورة قبرية انها يا رب هيئ لنا ان النساء سواء عند الطلاق او حتى فوق الوفاء والذم يبقى ده بالنسبة لفواد الشهور القمرية وذكر هنا فواد الشهور القمرية لمعرفة شهور الحج وموافيد الإباتات وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إيه حكاة البيوت من ظهورها كل الأنصار لما يخرج من بيتين الحج فإذا عارض له عارض لغاة أو حاجة، هو عارض يرجع إلى بيته لم يكن يرجع من الباب كان حاجة عنده حرام، وإنه يدام هو تقارك حاجة لما دس حاجة أو له حاجة، عشان يرجع لبيته، يرجع من الباب تمام؟ لما كان يتسور الجذار، ويأتي من خلف البيت ودي كانت تعقيدة عنده، من عادات الجاهلية فالله عزيلا قرم الغريق وقال ليس البر أن تأتو البيوتى من ظهورها ولكن البرى من التقوى والتقوى أن تأتوا البيوتى من أبوابها وأتوا من أبوابها واتقوا الله على لكم تسلحوا فالفلاح وكل الفلاح في اتباع تقوى الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا هنا لا يتتكلم عن ايات الجهاد؟ ومراتب وهذه مرتبة من المراتب هي مرحلة الإذن أذن الذين يقاتلون بإنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فهذه مرحلة من المراحل ولم تكن هي أول مراحل أما أول مرحلة من مراحل الجهاد فكانت مرحلة الصبر والصفح وكف الأذى أول مرحلة مرتب الجهاد أول مرحلة فيه مرحلة الصبر والصفح وكف الأذى قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيلوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذه أول مرحلة فاعفوا أصفح حتى يأتي الله بإمكانكم ثاني مرحله حث الابن اذن الذين يقاتلون بانه ظلم وان الله على نصير لا قدير قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتوا ان الله لا يحب المعتدين يبقى مرحله الابن هو ان يأذن الله جل وطين ان الجهاد اذن لكم ان تقاتلوا من يقاتلكم ثم, ثم أصبحت, أصبحت, أصبحت المرحلة الثالثة على إثنيها وهي مرحلة الدفع المقاتلة الدبع. لمن يقاتل يقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ولا يقاتل أجمال ولا يقاتل شجاعة والمرحلة الرابعة مرحلة الطلب وقاتلون حتى لا تكون فتنة فالمقاتلة حتى لا يبقى مشغل في الأرض فإنتهى عن الشرك فكف عنهم إذ لا عدوانا على الظالمين وهم بعد إسلاميهما أصبحوا ظالمين من أعداب الجهاد وجوب قتال من يقاتل المسلمين الثانية حرمة الاعتداء في القتال لقتل الأخصار والشيوط والنساء حرمة الاعتداء في القتال كيف هي في القتال أو في الجهاد؟ أن يقتل طيفاً طفلاً أو شيخاً أو امرأة لأنه لا ما كان لهم أن يقاتلوا إلا إذا قاتلوا فلو قاتل الأطفال أو قاتل الشيوخ أو قاتل النساء فيجوز قتلهم درءاً لشريهم ومفسدتهم أيضاً حرمة القتال عند المسجد الحرام إلا إذا بدأوا هو القتال فإن قاتلوكم فاقتلوهم ايضا الوجوب الجهاد وهذا الوجوب يسمى فرط كفاريا ثم بينا ان الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فيجب علينا احترام الاشهر الحرم فمن اعتدى عليكم أي لا تبدأوهم بالختار ولكن إذا اعتدوا عليكم واحد فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم واتقوا الله فبين لنا فرمة الشهر الحرام وعلينا أن نؤمن فيه الناس على أموالهم وأعرضين إلا من قرتلوا واعتدوا فليس هذا معناه أن نعتدي فيه فمن اعتدى علينا في هذا الشهر يدوز وأباح لنا الشرح أن نقتص منه ونرد الآتداء والله عز تلّا بيّن لنا معيّته إذا نحن ضرّتنا وفق شرعه واتقوا الله وعلموا أنّ الله مع المتقين ثم بيّن عظم أمر نفقه وخاصة في سبيل الله لإعداد العدة والجهاد والغراق وأنفقه في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلقة وإلقاء أليان من الأليان في التهلقة في تركة انفاق في الجهاد وإعداد العدة لأن هذا يؤدي لاستقص على شائط المسلمين ثم أمرنا بالإحسان في الأعمال كلها قال وأحسن أي أجيد عملكم ونقوه من الخلل والشوائب والفساد فالله يحب من أحسن عملا وأحسن إن الله يحب المحسنين ثم شرع في آيات الحج والعمرة فقال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا وسكم حتى يدلوا الهدي محل هذه الآية ذكتنا الفقهاء دليل على وجبنا عمره وان كانت التلا غير واضحه ولكن هناك حديث بيت العمره واجبه في المره في العمر ولكن الايه دليل على وجوب اتمام الحج والعمره ايوه يتم الحج والعمره لفي الايه ومشك فين الوجوب على اتمام الحج والعمره اذا شرعنا فيهما يعني لو بداتك حج أو بدات او بدات بالعمره فيحرم عليك ان تقطع ذلك حتى لو كان فيه تطوعا لأن الله قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَهُ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلْ لَكُمْ أي إذا شرعت في عمل لا تُبْطِلُوا بأنه تقطع فإن أحصرتم أي عرض لأمعار جماعكم من أداء المناسك هذه نسميه الإحصار كما فعل ابن الله في يوم الفدايبير لما أحصره منع من البيت فقال الله فما استيسر من الهدي فلو حدث مانع وعجز من أداء النسف وأحصر يكون فيه هدي والهد شاه تذبع أو بقرة أو بعير. تمام؟ يذبع حيث أحصر ولا تحق رؤوسكم وهذا من محظورات الإحرام فمن أتى بمحضور واحد يسعى عليه الحكم فذكر محضور واحد وحلق الرأس ولا تحلق رؤسه حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو بيئا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصر فهذا يدل على أنه من حلق رأسهم أو كان به مرض في رأسه كانتشار الكمل أو زول الشعر من رأسه أو غير ذلك ففدية من صيام أو صدقة أو نسق يعني مخير في الثلاثة يصم يا يتصدق ينسق يزبع فإذا أمنتم أي لم يحدث خوف أو إحصار فمن تمتع دي نوع من هو الحج هو فمن تمتع بالعمرة للحج لأدى العمرة في أيام الحج ثم تحلل بعد ذلك أتى بالحج فهذا المتمتع من غير أهل مكة من غير أهل مكة فإنه عليه هادئ عليه هادئ أيام سبع تمام؟ فإن لم يكن معه هادئ يصب عشرة أيام ثلاثة في مكة وسبعة إذا رجع أما أهل مكة فليس عليه هادئ أما أهل مكة فليس عليه هادئ خاص بمال حج التمتع لغير المقيم اللي هو غيري أهل مكة فإنه علي هد أو لم يكن معه أو يقطع على الهد يصم ثلاثة حجة وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. كاملة. ثم بيانا ذلك مقية أعمال الحج قال تعالى الحج أشهر معلومات وهي الموقت الزمنية ويشواله ذكادة والعاش الأوائم الحجة فلن فرض فيهن الحج أي كتب ونوى الحج في هذه الأشهر فبين بعض الأذاب فلا رفص ولا فسوق ولا جدال لا رفص ولا فسوق رفص الجماعة ومقدمات والفسوق الخروج عن طاعة الله بإتال معص ولا جدال أي لا مقاصمة ولا منازعة فإذا فعل ذلك يكون حجوم مبرورا بإذن الله من حج البيت فلم يرفض ولم يفسق رجعك يوم وللت أمه وما تفعله من خير أي فأيام الحج من صدقات ولذلك فهذا يرغ حجه ويصبح مطرورا بإذن الله وما تفعل من خير يعلمه الله أي في هذه الأيام وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أي تزودوا لأن أهل يمن كانوا قديما لا يتزودون وكانوا يتكففون الناس ليسألوا الناس فمرهم الله أن يتزودوا أن يتزودوا مما بما يبلغوا به سفرهم فإن وبينا أن خير الزاد التقوى ليس عليكم تناحن أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في أيام الحج أن تتاجروا او تعملوا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام أي في المتلفة فأكثروا من الزكر فيشرع خسرة الزكر عند المتلفة واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالي ثم بين إباحة التجارة والعمل الحج وجوب المبيت في عقب النبي في المثلثه وذكر الله ثم في حيث أصوات الناس واستغفر الله ف بينه الاشاطه على كل الناس مساواه لا يوجد فرق بين الحاكم والمحكومين فكلهم أرم الله سواء في المناسج واستغفروا الله في وجوب استغفاء والإقصاء بذكر الله تعالى إن الله الرحيم فإذا قضيتوا المناسج بم... المؤمن بعد التوم سيؤمن من, من المناسج فاذفر الله وهذا هو عهد الصالحين لأن الطاعة تدل على أفتها فإن حينما ننتهي بالطاعة فالصلاة نسلا فأنت بعد الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا وأنك لم تعمل مع ولكن هذا حل متيون يسترفضون الله وراء كل عمل لعلهم يكونوا قصرون ويكون في صحيفة مستغفارا كثيرة وإذا قضيتم ناسككم فذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد فمن الناس من يقول أي لذي همموا الدنيا يقول ربناتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم أي الصالحين من يقولوا ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار وكاننا يستلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء أولئك لهم نصيب مما يكسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام المعدودات هي أيام التشريف الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريف أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى واذكر الله في أيام المعدودات وهي أيام الضر ومن الثلاث فمن تعجل أي في يومين فقط الحادي عشر والثاني عشر يأخذ يومين فمن تعجل فلا اسم عليه ومن تأخر فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر أي يجس اليوم الثالث عشر فلا اسم عليه وكان نمشان إذا سئل في أيام الحج عن أي شيء يقول افعل ولا حرج سماحة للدين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن نمئ نية الشران إذن فالتقى هي غاية الأعمال وتعالى نية رواركة أقول قولي هذا استغفر الله لولكم ورزبكم الله صحيح What do you mean?